يا رب بسم الله <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول الشيخ المرتبة الثانية الإيمان وهو بضعا وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يقول أركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أين الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الستة هنا قال والدليل أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كم دول خمسة أين السادس أين السادس أين الركن السادس أين الدليل عليه هو يقول وأركانه ستة تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشره والدليل فذكر الآية آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أين السادس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن لما سأل جبريلا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من كفر بركن من هذه الأركان يكفر كفر أصغر أم أكبر أكبر ما الدليل قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا فلا يصح إيمان أحد من الخلق حتى يؤمن بهذه الستة وضح يقول والمرتبة الثانية أين المرتبة الأولى؟ الإسلام وأين المرتبة الثالثة؟ مراتب إيدي يا جماعة مراتب الدين أحسنت مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ذكرنا الإسلام وهذا هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قال المرتبة الثانية الإيمان ما معنى الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق قال تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا فالإيمان في اللغة التصديق لكن في الشرع لو قلنا أن الإيمان هو التصديق لقلنا بقولاه للبدعاء لأن أهل البداية يقولون يكفي من الإيمان أن تقول أنا مؤمن بالله وانتهى الأمر فلذا صح لا صح لأنني أصدق بالله عز وجل لا أصلي لا أزكي لا أصوم لا أفعل شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنتهي عن شيء نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويكفيني في ذلك التصديق فانا مصدق هل يصح لا يصح انما نقول الايمان هو التصديق لغة وشرعا هو هو اباه الاعتقاد بالقلب ويتاني والقول باللسان والعمل بالجوارح والاركام يبقى هو اليمان ايه لا يخرج من هذه الثلاثة تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح فلا يصحي الا بهذه الثلاثة كيف ذلك ابليس مصدق بوجود الله وللا يا جماعة ومؤمن بأسماءه الحسنى وصفاته العلية لله قال فبعزاتك لأغينهم أجمعين ويؤمن بأن الله الخالق خلقتني من نار وخلقته من طين ومع ذلك الله عز وجل قعله مع الكافرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا استكبر وكان من الكافرين يبقى لا صح أبدا نقول أن الإيمان في شرعنا معناه التصديق أو المعرفة كما يقول بعضهم يكفي أن تعرف الله طبعا أعرف الناس أو من أعرف الناس أو من أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى إبليس يعرف من هو يعرف قدرته سبحانه وتعالى ومع ذلك هو من الكافرين يبقى لابد من اعتقاد بالقلب ولابد مع اعتقاد القلب قول باللسان ولابد ايضا ان يكون مع القول باللسان واعتقاد القلب عمل بالاركام فمن قال معتقدا لا إله إلا الله ولم يعمل عملا يدين لله به فليس بمؤمن فليس بمؤمن الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة بضع وسبعون البضع كان من ثلاثة إلى عشر بضع وسبعون شعبة ما معنى الشعبة؟ الجزء ماشي يبقى كم جزء الإيمان كم جزء بضع وسبعون شعبة أعلاها. قول لا إله إلا الله وأقلها آه إذن هنا يتفاضل الإيمان لا يتفاضل أبدا بين رجل يقول لا إله إلا الله ورجو الأماط الأذى من الطريق لأن لا إله إلا الله كلمة لا يزن معها شيء أسقل كلمة على الاطلاق أسقل كلمة قول التوحيد لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان الحياء صفة فعالية تحدث عند الخجل وإحمر وجهك هذا هو, هذا هو الحياء والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله هذا أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أمور الإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله عز وجل هل يصح ان أؤمن بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا أؤمن بوجود الله أصلا يبقى لابد من الإيمان بوجود الله عز وجل أولا طيب سؤال تردد وأرسل بعض الإخوة وهو هل يجوز أن أقول أن الله موجود هل يجوز أن أقول أن الله موجود الجواب نعم الجواب معا ومعنى أن أقول أن الله موجود ليس معناه أن له واجد لأن الله عز وجل هو الخالق ليس بمخلوق صحيح لله طيب فكلمة الله موجود هذا إخبار بوجوده سبحانه وتعالى هذا إخبار بوجوده سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل إذا قلنا ليس بموجود صح ولا خطأ خطأ لكن لا نقول أنه موجود بمعنى أنه له واجد إنما إذا قال العلماء أن الله عز وجل موجود فيقصدون يقصدون إيه الإخبار عن الله عز وجل بأنه موجود أن ليس بموجود يعني نقول أنه عدم واضح يا جماعة آه. فأولها الإيمان بوجود الله عز وجل ما الدليل على وجود الله عز وجل قال أول دليل على وجود الله عز وجل دليل الفطرة قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني الإنسان إذا أولد في بيئة ليس فيها أي دين يخرج يقول لا اله الا الله يخرج معتقد ان لهذا الوجود اله ان لهذا الوجود رب واله فالفطره التي فطر الله تعالى عليها الناس هي توحيده سبحانه وتعالى نعم أيوة. أيوة هذا معنى الفطرة خلقك الله عز وجل على توحيد الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه تأتي الأعمال الخارجية. انما إنما إن طرك لأظهر هذه الفطرة من توحيد الله عز وجل واضح؟ نام طبعا انت تنكر ان الله موجود ومصادقه كان ايان كان يعني انت ما تظلمني اقول لك الله موجود اخبر انه موجود فسينتصر لي منك ايه اللي احنا بنقول هو الواجد هو الذي اوجد هذا الخلق لكن تستطيع ان تنكر تقول انه لا يقال ان الله موجود تستطيعش ليه اهم شيء ان تسألني ان تسألني ماذا تقصد من قولك الله موجود ان قلت لك اخبر ان الله عز وجل له وجود وله ذات حقيقية فهذه الحالة لا تستطيع ان تنكر انما ان اقول لك هو موجود وله واجد هذا كفر ولم يقل به احد طبع. هو موجود ولا مش موجود هو اللي بيكلمك هو اللي بيكلمك بيقصد بانه موجود ان له واجد مفيش حد بيقول كده إذا جاءك من يقول أن الله عز وجل موجود بمعنى أن له واجد فقل له أنت كفرت لكن ليس أحد من الناس حتى من العامة حينما يقول الله موجود يقصد إيه الإخبار عن الله عز وجل أنه موجود ما تبقاش صعيضي طيب هو مش عارفين الكلام ده احسنت أسماع أسماع. لا ما قلناش اسماء ولا قلنا حاجه ولا صفه انما هذا اخبار عن الله عز وجل واضح طيب فيكم صعيده في النقطة في النقطة في النقطة. شيخ مين يا أخي نحن هنا ندرس العقيدة لن نقول كلمة تخالف عقائد المسلمين صح الله عز وجل يجوز أن أخبر عنه بأنه موجود أخبر أنه موجود أو أنه غير موجود أيهما أليق بالله أنت شرب قهوة وليس له واجد سبحانه وتعالى آه. واضح هاي. نقلب على حاجة تانية هاي. أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجود الله وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس أما الفطرة فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة حديث صحيح وأما العقل على وجود الله عز وجل فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق طالما قلت أن هذا مخلوق يؤمن لوازم المخلوق إيه الخالق يعني هذين الإثمين متلازمين الخالق والمخلوق طالما هناك خالق يؤمن لابد أن يكون هناك طب إذا كان هناك مخلوق فلابد أن يكون له خالق ولذلك جمال ابن المطعم يقول سمية النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قبل أن يسلم في مكة يصل للمغرب فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون يقول جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات كاد قلبي أن يطير وكان هذا أول ما لمس من الإسلام قلبه عليه رضي الله عنه أول ما لمس الإسلام قلب هذا الرجل أنه سمع هذا الكلام من رب العالمين أم خلقوا من غير شيء يعني من غير شيء من غير خالق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يعني ام هم الخالقون لانفسهم هذا السؤال يعني اذا عندنا سؤالين السؤال الاول اخلقوا من غير شيء الجواب لا ام هم الخالقون اي لانفسهم فاذا كان هم آه. ام هم إذن يبقى ليس هناك إلا أمر ثالث أو احتمال, احتمال ثالث ألا وهو أن الله عز وجل هو الذي خلقه لأنهم إذا كانوا قد خلقوا من غير شيء وهذا ممتنع شرعاً وعقلاً كيف يوجد مخلوق من غير خالق حتى قالوا أن البعرة تدل على واصر الأقدام تدل على ايه مسير. على المسير واضح يعني أقول هذا أبي رجل ده أبي يبقى باللازم أكون أنا ايه ابنه يبقى فيه كلمات يا جماعة تلزم كلمة أخرى خالق ولازم المخلوق مخلوق لازم له من خالق واضح وأما دليل الشرع على وجود الله عز وجل فكل الكتب السماوية تدل على وجود الله عز وجل وألهيته وربوبيته واللهاء ما من كتاب أنزله الله عز وجل إلا وفيه الإيمان بالله ووجود, ووجود الله سبحانه وتعالى وأما دليل الحس فيقول هذا بين من وجهي الوجه الأول يقول أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المقربين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله أنت بتكون مريض ودده الله عز وجل تشفى ولا لا تشفى تشفى عند الضائب فترى الله عز وجل أن يرده إليك سليما يرد ولا لا يرد يرد الوجه الثاني تلك الآيات التي أيد الله تعالى بها أنبياءه وهي ما يسموه الناس بالمعجزات كان الشيخ يقصد أن كلمة الآيات أفضل من كلمة المعجزات وأن أهل السنة والسلف الصالح كانوا يسمونها آيات ثم جاء بعدهم أهل البدع فسموها معجزات فالأليق نقول الآيات ولا نقول معجزات وإن كنا يعني نمرر كلمة معجزات على ما يتبادر إلى الزهن من أنها خوارق للعادات هذه الآيات التي أيب الله تعالى بها أنبياءه دليل على وجوده ودليل على أنه أنبياء حقا فهذا عيسى عليه السلام كان يبرع الأكمه والأبرص من الأكمه؟ ما معنى الأكمه؟ <تصفيق> الذي ولد أعمى مش الذي ولد أعمى طيب ليه يبرع الى اكمه اش مانا قالوا لان المولود اذا ولد اعمى فقد يكون من ضر بالمستحلات ان يشفى اما اذا جنه العمى في اواسط حياته وكان مبسرا فقد يشفى عملية وتنجح لكن الذي يولد أعمى في الغالب لا يبصر أبدا فتكون المعجزة ايه أعظم تبرئ الأكمى والأبرص من الأبرص هذا المرض الجلدي <تصفيق> الذي لم يعلم أن أحدا شفيا منه إلا ما كان من ويس القرني هذا التابعي الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام ويس هذا كان من المسلمين من أفضل التابعين كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة خير التابعين وجل قال له أويس القرني من اليمن فإذا رآه أحدكم آه قل يسأله أن يستغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان به برس وكان رجلا بارا بأمه فشفي منه إلا موضع درهم أو مقدار درهم واضح؟ أبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموت بإذن الله عليه السلام كل ذلك آيات ومعجزات وموسى عليه السلام عصاه كانت كان يلقيها فتلقف ما يافكون فإذا هي ثعبان مبين هذه آية عظيمة هذه العصر التي ضروا بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم هذه العصر التي ضروا بها الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينة. هذه آيات تدل على وجود الله تدل على إيه على وجود الله والنبي عليه الصلاة والسلام قد قيد بمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام شق له القمر عليه الصلاة والسلام حن له جزع النخلة عليه الصلاة والسلام سبح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام كان حجر بمكة يسلم عليه عليه الصلاة والسلام تكسير الطعام والماء بين يديه عليه الصلاة والسلام إبراه كثير من المرضى بالدعاء المرضى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله ليه قال إن شئتي دعوت لك وإن شئتي صبرت ولك الجنة قالت أصبر ولكن دعو الله لي أن لا أتكشف فدعا لا فكانت تصرع أمام رجال ولا تتكشف من آياته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه بشر بأن عمر سيموت مقتولا وعثمان سيموت مقتولا حين ارتجف بهم الجبل فقال اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما الذي تنبأ ان عمار بن ياسر تقتله الطائفة الباغية الذي تنبأ ان الحسن بن علي رضي الله عنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ومن آياته أيضا ما نبأنا عن كسرة الهرج كسرة القتل في آخر الزمان وها نحن نرى عن ظهور النساء الكاسيات العاريات عن ظهور الحكام الظلمة كل ذلك من الآيات التي أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على ماذا على ماذا يا شيخ جمال على وجود الله وعلى وجود الله والإيمان بالله يتضمن أن تؤمن بوجوده فإذا لم تؤمن بوجود الله عبدالله فلا استبعوا مؤمن واضح لا واضح المشكلة عندنا أننا ننظر إلى أن قولنا الله موجود يعني له واجد موجود على وزن ايه مفعول لكن هنا نقول من باب الاخبار لا من باب ان هذا مفعول لانها ليست لا ولا صفة انما اخبار عن الله سبحانه وتعالى واضح يا جماعة الامان بربوبية الله عز وجل ما معنى الامان بربوبية الله معناها إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهذا هو توحيد الربوبي يعني الإيمان بالله يقفضي توحيده في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر ما الدليل على هذا الكلام أن الله هو الخالق قال الله عز وجل ألا له الخلق والامر. وقلنا قبل كده له ده ايه? خبر مقدم. شكلا? الخلق مبتدأ ايه? مؤخر. ونحن قلنا انه اذا قدم ما من حقيه التأخير لابد ان يكون هناك ايه? فائدة. ما هي الفائدة? والحصر والقصر يبقى ألا له الخلق يبقى ليس لغيره هو فقط الخالق كيف تقول ذلك والله تعالى يقول تبارك الله أحسن الخالقين يعني إذن هناك خالقين وأنت تقول لا خالق إلا الله أقول لك معنى هذه الآية ليس كما فهمت إنما لكي تفهم لابد أن تعلم أن الخلق خلقان خلق معناه الوجود من العدم أن توجد شيئا من العدم هذا خلق أو تحويل الشيء من صورة إلى أخرى تحويل الشيء من صورة إلى أخرى هذا يسمى خلق لكن الخلق الحقيقي هو الإيجادة من العدم. فهل تعلمون احدا في الناس او في الجن يستطيع ان يوجد شيئا من العدم? حتى ولو كان ذبابك? حتى ولو كان ذبابك? ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل علماء الدنيا. هات اللي عملوا الاستنساف. آت كل شيء آتنا ذبابا من العدم هل يستطيعون يبقى نحن بيقين نقول ألا له الخلق أي تفرد بالخلق ألا له الخلق والأمر وكذلك من ربوبيتي أنه المالك قال تعالى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ خبر مقدم صحبه لا؟ ماشي بجملة خبر مقدم وان الخبر المقدم اعطانا ايه؟ فائدة ما هي الفائدة؟ التخصيص والحصر والقصر يبقى هل هناك مالك غيره؟ اه واحد يقول لي ملك المملكة السعودية ملك الأردن ها؟ هارون الرشيد ملك الدولة العباسية مش كده نقول أن هذا ملك غير حقيقي إنما الملك الحقيقي لله الملك الحقيقي ألا ينزع منك هذا الملك أبدا وهذا ليس لأحد إما أن ينزعه منك أحد من الخلق أو ينزعه الله منك بالموت أو بغيره حتى ورون الرشيد أحسنت خلاص طيب إذن الملك لله على الحقيقة ولله ملك السماوات والأرض يعني نفرض الله عز وجل بالملك لا مالك إلا الله اللي هو الملك اللي الحقيقي وكذلك نؤمن بأنه هو الذي يدبر الأمر ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وتدبره بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالشمس من المشرق ثم تغيب بأمره سبحانه وتعالى من المغرب هو الذي ينزل الغيس هو الذي يقبض الأرواح هو الذي يعلم ما في الأرحام كل شيء في هذا الكون لا يخرج عن تدبيره مهما دبرت لنفسك وتظن أنك حزك الدنيا وما فيه رجل يتمنى الرياس والملك في حاله يتمناها ويظن أن الملك له شرف وعز فإذا بالملك غير في وقد رأيتم غير في في لحظة ينفض عنك الناس وينزع منك الملك قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء كل يوم هو في شاء يغني فقيرا يفقر غنيا يعلي شأن أناس ويخفض, ويخفض آخرين والملك والتجبير كله لله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله طيب هل اعترض احد على ربوبية الله الجواب لم يعترض أحد على ربوبية الله إلا الشواذ من الناس كلهم كما قال الله تعالى يؤمنوا بربوبية الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هؤلاء هم المشركون يؤمنون بأن الله هو الخالق طيب من الذي أمكر الربوية في الخلق هذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى لكن هل كان فرعون معتقدا اعتقادا يقينيا أنه رب من دون الله الجواب لا قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا يبا إذن انكرهم للرغبية كان ايه ظلم وعلوا لكن في الحقيقة وفي قرارة أنفسهم يؤمنون بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى ما دليلك على هذا الكلام تعلمنا خطأ لا قال الله عز وجل على لسان موسى وهو يخاطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وصائر الحديث من, من من؟ موسى لمن؟ لفرعون يقول له لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فموسى يتكلم على وجه اليقين انه يعلم ان الذي انزل هذه الايات من هو الله طيب من اين عرف موسى ان فرعون يعلم ذلك ويعرف ذلك وحي من الله يبقى نستطيع ان نقول انه كان يؤمن في قرارة نفسه بربوبية الله عز وجل وكان ادعاءه للربوبية عبر عن ايه ظلم وكبر استكبار أيضا أن مروض. هذا كان يدعي الربوبي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربيه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هذا هو ربي الذي يملك الموت ويملك الحياة فقال الرجل أنا أحي وأميت كيف تحي وتميت لو أنه حكم على رجلين بالقتل مثلا فعفى عن أحدهما فيكن بذلك أحيا نفسا وأمات نفسا حد ممكن أن تصور هذه ليست إحياء وهذه ليست إماتة إنما الإحياء أن تحيي من عدم واضح فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رد عليه ولا لما يرد عليه ما ردش عليه في هذه الجزئية لم يرد عليه ودي ما هي فقه المناظرات قال له خلاص فخدف الكورنان عارفين الكورنان خدف الدياك قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعرف هيقعد ده إيجاد المعالى أنت ما يتدمش إحياء ولا يمات والحياة كذا وزي ما الشيخ محمد يقول إحياء من عدم والكلام دا. لا أنا أنا خلص بتحيي وانتقيد أمنت لك لكن هناك أمر لو فعلته هنؤمن بك ما هو إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب بسيطة أول تستطيع؟ فوهت الذي كفر انقطعت حجته واضح يا جماعه الله لو انت تعلم الغيب احسنت يبقى اول حاجه يا جماعه الايمان بوجود الله ثانيا الايمان بربوبيه الله عز وجل واضح طيب الإيمان بألوهية الله عز وجل ما معنى الإيمان بألوهية الله أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق لا شريك له في ملكه ومن ثم تفرد له كل العبادات ولا, تصرف ولا تصرفها لغيره فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرت ويكون قد حقق ألوهية الله ولا ما حقق ما حقق واضح يا جماعة طيب كنا بنقول يا جماعة أن الإيمان بألوهية الله عز وجل مبني على ربوبيته بمعنى أننا نستدل على الألوهية بالإيه بالربوبي قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ده توحيد ايه ربوبي. اعبدوا ربوبي. الوهي طالما سمعت كلمة عبادة تبقى ايه سمعت خلق أو ملك أو تدبير تبقى ايه ربوبي واضح يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني ايه توحيد ايه ربوبي. متأكدين ربوبي. شفت الرجل ده كالنايم نام كل ما تسمع لسه ايه لك كل ما تسمع اعبده يبقى توحيد ايه ألوهي أما تسمع خالقه يبقى توحيد ايه ربوبي خلاص يا أيها الناس اعبدوا ربكم ده توحيد ايه عبوده, عبوده. عبوده. يا أخو يا أخو عبوده خلاص يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم توحيد ايه اه. يبقى كأنك بتعبده لأنه ايه انه هو الذي خلق هذا هو الذي خلقت فيكون هو المستحق للعبادة صح والحديث القدس يقولنا اللي فيه ضعف أخلقه ويعبده غيري لأن الصحيح أن تعبد من الذي يخلق مش كده والليه ولذلك قلنا أن كل موحد لله في ألوهيته موحد لله وليس العكس ليس العكس لأن المشركين مشرك مكة كانوا يوحدون الله في ربوبيته ولأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ما يقول شب جهل ولا بلاهب ولا الله ولا حتى الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله إنما كانوا يقولون الله فكانوا يؤمنون بربية الله لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون الآلهة فكانوا يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى واضح؟ قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا جه هذا غباء أن يعبدوا من يخلقوه بأيديهم كان الرجل منهم يصنع التمثال من العجوة ولا من الحلوة فإذا جاء أكله واضح أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون طيب رجل يعبد الله عز وجل ويوحده في ربوبيته وفي ألوهيته لكن مع ذلك يعبد معه غيره فيذهب مثلا إلى البدو يطلب منه الشفاء يطلب منه الولد يطلب منه الرزق ده عمل ايه أشرك أشرك بالله عز وجل يبقى أول حاجة أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها ليس فيها شيء من خصائص الألوهية بل هي كلها أشياء مخلوقة ليس لها من صفة الألوهية شيئا هل ينفعونكم أو يضرون ما كانوا ينفعونهم ولا يضرونهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هذا إنكار إبراهيم عليه السلام على قوم الذين كانوا يعبدون الأصنام هذه أصنام لا تسمعكم كيف تعبدوها وهي لا تنفعكم ولا تضركم يجب عليكم أن تتجهوا لمن بيده النفع والضر سبحانه وتعالى الذي يسمع ويرى سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده هو الخالق المالك ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى كافرين التوحيد الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته طيب كفايه لا لا كمل طيب توحيد الاسماء والصفات ان نعتقد اعتقادا جازما بان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها صح ولا ومعنى ذلك أن نؤمن أن الله عز وجل منزه عن كل شر وعن كل سوء وعن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا هو يشبه الخلق ولا الخلق يشبهونه سبحانه وتعالى فهو منزه عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق حتى وإن وصف نفسه ببعض الصفات يتصف بها الخلق لكن يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني وإن كان سميعا بصيرا والإنسان سميعا بصيرا إلا أنه لا مثل له سبحانه وتعالى لا مثل له سبحانه وتعالى فسمعه ليس كمثل سمع المخلوق وبصره ليس كمثل بصر المخلوق فذكر السمع والبصر لأن كل المخلوقات لها سمع وبصر لها سمع ولا بصر ومع ذلك قال أنا سميع بصير فلا تتوهم أيها الرجل أن سمعي يشبه سمعك أو بصري يشبه بصرك بل أنا صفاتي كلها ليس كمثلي شيء هذا كلام الله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير واضح؟ الثاني نقفوا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات فلا يجوز أن تسمي الله عز وجل بإسم لم يسمي نفسه به وكذلك لا تصف الله عز وجل بوصف لم يصف نفسه به معنا هذا الكلام أننا نقف عند إيه؟ عند الكتاب والسنة واضح يا جماعة يبقى أول حاجة أن الله عز وجل منزه عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق الثانية لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمسيه الثالثة قطع الطمع في ادراك كيفية هذه الصفات يعني اياك ان تفكر كيف زاته اياك ان تفكر كيف صفاته تقطع الطمع في هذه المسألة ليه؟ لان هذه الكيفية اما ان تكون وصفها يعني إما أن نكون قد رأيناه ونحن ما رأينا هل رأى أحد ربه أبدا أو نكون قد رأينا مثله هل رأيتم مثله ما رأينا مثله أو أن نخبر من قبله سبحانه وتعالى بكيفية ذاته أو صفاته وهذا أيضا لن نخبر به يبقى ماذا نقول نقول أن الله زاد لله زاد حقيقية حقيقية كيف هي الله أعلم له صفات سمع وبصر ويد ووجه ونزول ورضى وغضب وصخط ورحمة كيف هذه الصفات لا يسأل أصلاً عن الكيفية وعندنا الأئمة درج على مقولة مالك وغير حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى والكيف مجهول أو غير معقول والإيمان به واجب لأنه وارد في كتاب الله أن الله استوى على العرش والإيمان به واجب والسؤال عنه بدا... لأن الصحابة متوافرون ما سأل أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ذاته كيف يده كيف وجهه كيف ينزل كيف يرضى كيف يضحك كيف يعجب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هذا السؤال فأجاب واضح يا جماعة يبقى الإيمان بأسماء الله وصفاته ينبغي أن نعلم هذه الأمور السلاسة وهي الأسس التي يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات طيب سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه تنبيه يا جماعة المعهد أجاز الأسبوع القادم فرحوا بإذن الله تعالى واسم الإستئناف المحاضرات يوم 16 ثلاثة يوم السبت القادم ان شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمره السلام عليكم